قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكفرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير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 فَلَنَدْعُ وَاللَّهِ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا فَتَعَلَى اللهَّهُ عَنَّا يُشْركُون أَشْركُونَ ماَا لا يَخْلقُ شَيْئو وَهُم يُخْلَقُون وَلَا يَسْتَطيرونَ لَهُم نَصرَون وَلَا أَفُسَهُم يأَون إلَ الهُدَا لَا يَتَّبِعوكُم سَوَ أَُّ لَيْكُمْ أَدَعتُمُهُم أَمْ آأَن تُمْ صَامِتُون إَِّذينَ فَدَرونَ مِن دُون اللهِ رِبَاد أَمثَالُكُمْ فَدَرُهُم فَلْيَسْتَجبوا لَكُمْ إكُ تُمْ صَادِقِين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 قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا